اذا فظهر بجنه و حقي و ايات عباد بتاه نهار محمد صلى الله عليه وسلم اشكران و ايات القدين الغير بالعالمين يا حوله بوتا بيغنبري صلى الله عليه وسلم سحره سحره واشكروا ما بعميش تاع بيغنبري صلى الله عليه وسلم و يخوب ديما محمد صلى الله عليه وسلم واش تاع تي موصلش بجنات هم يقولون ام ارا بل يعني بالي اوش تاع تي موصلش بجنات بل يقولون افتراه دو بیش نبی عبادی صلی الله و علیه و سلم، بی الله و علیه و سلم، اف کراینا لاری افتراه وی عیدو بیش لاری خرادانوی، اد بیجید اول لاری خدایاتی، اما وی چه کی؟ بی الله و علیه و سلام؟ وی بیجید خدایا اینها اوهش تو الیاتی ماست راه دو کفرن. چهک بیشته قرآن حقیه و سحرم، چهک بیشته قرآن و حقیه الله و علیه و بیشتر از قرآنیا و بیامبری هاری صلی الله الله و سلم لالی خورا چه کردی؟ و حاشب دروس لالی رب العالمینی بیشتر اول لالی رب العالمینی هاتی. هردو خرابن، بسیار دویه خرابتره و ماسطره و گونه حواه ماسطره. که رب العالم بیشتر این دکل الله و علیه اف قرآن محمدی صلی الله و سلم یا لالی خورا چه کردی؟ یا لالی خورا اینا یانی بیسی و بیشترین یادت بیجتیش. بیجت. رب العالمینی. و جالک آخر فن دیشت کرد. مشترکا جالک آخر فن دیشت کرد. دو تا الله و علیه و محمد صلی الله و سلم یه دین و عاشق دیناتیه. دو تا خیب که اول جالک آخر فن الله و علیه و سلم. ربعمین بجد و آخر فن نکرد. قل اینی فتريد هو تشبیه یا محمد صلی الله و علیه و سلم. هکم من افقرانه لالی خودانابیل و بشینیم من دروغ ود بی اول ربعمینی رب العالمين من عذاب ده إذا معناه نوف ده إذا اشتكي مقدر يهي أما نوف آيات ده ونوف معناه ده ديارة يعني قل إني افتريته يعني هكا من درو أوليخو قدبو أخفنا رب العالمين وأخفنا رب العالمين نبو لعذبني الله رب العالمين من عذاب ده الدنيا ده بري رجاء قيامته چنكي ربا علينا چند آيت ديده بمغوتي كه هكه محمد صلى الله عليه وسلم لا افقرانها مولى لخرا بود بو وبشين بش خده بودي هكه ايك آيت هون كلمك لا لخرا نافقران اذا ذكر بو زيدا ذكر بو عقود بها خده بو من غوتي و يا انه وحي و نا بو ربا علينا بتام بي عمر سن عذاب عذابك ولو تقول علينا بعض الاقاويل ربا مش حاشبي عن بس على الله وسم واش وانقد بس هك بيعم برس الله وعليه سام لا دي خرائ ذكر من النافق القرآن ده لا أخذنا منه باليميني طبعا مشت أمدا بيعم الله عليه وسلم جرين دين دا عذاب عذابك التند وبدا استراس دعاء دين وبعذابك عذاب ثم دا منه الوتين مشتين رباع مشت ده كلي كينش لقطعنا منه اول حفکه و گلدی و گرداه دوای نبرین یعنی دکوچیش به پیامبریسال الله هست مگه چکار بود؟ هرکن دکان هفتان زیاد کردونه. جم شود الله هواستم تعبیر کردن هم اول لی خوردن تو بچلون خدلا رب العالمینی آتی و اول افتیم یا افتراه و یعنی تو الله افترا و دروغ حاشیه تو کی؟ قل اینی تو یعنی تو بیچاره محسوب الله هواستم مگه من اول لی خوردن اوپرینی تو بچلون خدلا رب العالمینی آتی هست عذاب دم اسنایلم فلا تملكون لي من الله شيئا وهم جه هنقول شو بيتينادبو هكاء رب العالمين بو من عذاب من عذابنا هنقول بيتينادبو عذاب رب العالمين سر مراكم وانا كان عذاب رب العالمين بومن بيت وده آيات اديش ده رب العالمين جوتي فما منكم من أحد عنه حاجزينه يعني كاسل هنقول ناشيا وعذاب رب العالمين شليبكات بجريد وانا كتبوه في همباري صلى الله عليه وآله وسلم يا رب العالمين جبا ودا الله عليه وسلم في قراننا همو اف لالي رب العالمين ياتي اوحي او خده وبيغنبري هناتي صلى الله عليه وسلم كلمه شاد ده الله عليه وسلم عذابد وحاشا ما الله عليه وسلم شو كلمه لالي خوزيناكه الله عليه وسلم بلي الدين بو بيتش أمين بو يا راز بو أمانت لديها بو خيانات ناكيليا چجارا شولك شوليد خالد ناكيلينا اجا پشتی وحي بواتي و پشتی رب العالمين قرآن بونا خوره هنش دو اف امانات بي عمبری چه دو رسال الله و سامن هنش دو زیده بو هو أعلم بما تفیضون فيه يعني رب العالمين ظاند هو أعلم يعني رب العالمين علم و ظاند بهي بما تفیضون فيه يعني او ان كان درب راه قراني صلى الله عليه وسلم في وحيه ابو بينبري هادي صلى الله عليه وسلم تفضون يعني هيك كنت كنت. او شو لك بس شو شو لك بك ما بي بيشتهي صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم بيجرب على من صاند ابو كان وبي عنده ازراخو كان قوتي الله عليه وسلم افقرانه چيه سهره وعندك غوتي افتراء صلى الله عليه وسلم لاي خره دونه خديه شعره قوتي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كاهنه رب هو أعلم بما تفيضون فيه هذا غفر رب العميني هو قال هنغو هنغو هنغو چه آخفتن كن در باري پیغمبری صلى الله عليه وسلم درباره باري درباره در باري وحيه وو پیغمبری حتا الله عليه وسلم بدل هنغو بچن ايمانه بینن و باوریه بینن و هزره خوده رب کن كن اغو حق و يا راسه هنغو چن شد کن افتراه و دروا و نیا بختانیار لا يخود کن و هكا اكل دلیل همه مصره عقلی سأل هندي قرآن أخفنا رب العالميني هكذا بيجن بجن پیغمبر صلى الله عليه وسلم قرآن لا دي خراد دانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم چه بو چل صارا امی بو امی بو نفت خاندو ند نویسي هذا اكال دلیل دانا پشت هنگی هكذا وابوده بجن صلى الله عليه وسلم لا دي خراد دانا بو غب العالمين تحدا پینا کرنا في قرآن دابوته هنگ قرآنك وكیوه دانا ما دام هنگ بیشند محمد صلى الله عليه وسلم سلم لولو خوردنی کسی اونگو شرزا تر نیه العربا و نه عربچه لقراشیاده همای که تربون همافصیح تربون بلاغ و هم آذی رکتربو دیوارن قرآن ده سوره کداین وکیه سوره کداین وکیه مودم اوه همون پیچ نم می تی وابق هو عقلی خونزانی بود که اوه آفنا کیه آفنا رب العالمیه و آفنا مربانیه بلندی اوه گفتن هو اعلم بما تفیضون فیه یعنی رب العالمی علم به هی بهم بیشند ممكن إيمان بينائنا وتقع هذه دههم جه قصاد بينهم وإفتراء بينكن رب عمى علم بهاي وكان مسر فينده برداوم بده تشلون قتيش دينجو عقوبة الدنيا والآخرة كفى به شهيدا بيني وبينكم بس رب عمى شاهدة ما بين من هم كوبى بس على الله ورسوله يعني رب عمى بس من كا خدي شاهدة سر هنده أفقرانا وبومناهي أو يحق ويعاراسته أو جته مسر أو عقيدة دينه مسر الدين كن خلاة ويباطلة ويشركية بس من دل من راحت و مرتاح و من باریه که بشه که هی که اوام رب العالمین مادم شاهده سر به هنده وی بو من گویتی اوام حق و یاراس ده وی دی همو چنه همو تخلطن ضررناگه هی دمن و سر چه سر وی حقیق و اثری بر هنده او ایکلوه آیته هم اوید بو مروفی بسرمان دیاد کد که مروف مادم سر حق بید سر من هجه که درز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 قبلان هم آپیل و کس ها و را خوب نبتو نشنه چند خازلیب کنه و نیاواش نم مچجورشته نیتیم آورد جرم بیم. دیون مولیدت دیدیم ما مولد کریم و دیدیم ما احتفال کریب اسرام عراج و احتفال کریب سر سالاجی دیدیم ودیدیم ما چجور نیتیم بچه ملله چو تأسیل مرفی نکرد. مادام کفا شهیدم بینی و بینکم. ربع میشه که آوا ناف قرآن دعاییه یو حقه و آوا بپیامبری هایت سال الله واسام بس آوا حقه یه دی هم وچه همه باطله فما دو بعد الحق اینلا بالال. تیم رفیعین و باوری په بهنده هات بید ونیا شاهدیار رب العالمینی رب العالمینی که آوا یو حقه یو راسته و هم باید بپشون. هم باید بپشون ونیا و چه تأثیری می بهندش بیامبری سال الله واسام بودی بسی منه رب العالمین شاهد اسرهندی که آوا اسریو حقه ويا راستا ودي جان هندي كان زور بن مخالفي من بنو وزدي نيامن كان ودج بن يامن كان وكان أخفنا بمن بينا وشبهات أبو مينا شو تأثير منو هذا چون شو دياز من قناعته هايكا رب العالميني أبو من إنا يحق ويا راستا ويا ديش همو جيا همو باطلة وهمو يخلت وهو الغفور الرحيم ورب العالمين ايك النو بتوي الغفورة ايك النو بتويش الرحيمة عبد خوست ترکت جنح دو آخوش بید و رحمه پیداد باد چیا و عبد توی تو بکر هوگریانه باد یعنی دیماي که آیاتش دار ربع عالمین هدی سا کافرا و مشرکا و جنحکاره چلونکت بهی ویناکت اشته که هم پشت اینگو اف اخفن هم موجبی نکه موجبی نبی عبادی صلی الله و علیه و سلم موجبیه تساهری موجبیه افقرانه تئنای افسحرا موجبیه تکاهنی موجبیه بی عبادی صلی الله و علیه و سلم موجبیه ازیت بی عبادی دی صلی الله و علیه و سلم هکانوکش متوه بکن و وگرنه نبا، پیش ما بر رب عالمی دگونه حتونو خوش بید و دررحمت انگودا باد و دیگونو باد به حشرت. به هنده دیماي کا ايات رب عالميني عبدت خودلي کن نبا، هوىي خص نبا، و شرط اكيه كه ايمانه بينن هكتو بيفكن. همرو في شرط كرديد، كفر كرديد، هرگونه حكايدي كرديد، چيگه في توبه كت و پيش ما بيتا رب عبدت خو سترد كتلي خوش بيد. فرحماوي جالك جالك وما عبد قل ما كنت بدعا من الرسول يا محمد صلى الله عليه وسلم تبيج مشركه بيجه كافره ابي ايماننا ان نوبارين الله عليه وسلم تشبو وحتى بعمر النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اس من ده وني, إيمان وني مروح بيتو. بيتو. بابو راستي إيمان صلى الله عليه وسلم يا محمد قل ما كنت من الرسولي. يعني ما كنتو أولا رسولي وان أولا رسولي ورسلة إليكم أس أول ما نيما هاتي مهناتن بونغو بيشي من جالك بيغمبره ديت هالي نهناتن أباش إيكل دييل أسا هندك محمد صلى الله عليه وسلم بيغمبره خودية أول بيغمبر نبو بيغمب صلى الله عليه وسلم بيشيوي چند بيغمبر هات بو نهناتن رب العالمين نهنات بون ووه مشرقه بخوش جد كار إيمان بيها مشکل آبکوش ایمان ها بکه آقای اد بیشی بیچونی همون چون همون پیامبر بودن ابراهیم الصلاه و السلام موسی الصلاه و السلام عیسی الصلاه و السلام چند پیامبر دی و ایمان باوری ها الله عليه و سلم خودگوی الله عليه و سلم اش بج اش ای و کیوامه؟ ایکل پیامبرم اول جربم اول پیامبرم بونگو هدیت بد عن اول کسبم کسب بیش منده بيشوفيه بي عمبرنا هادا بن. ودي كنت بالعام الرسولي. يعني أسأل واك سانيا. أفدع وأس كم أول جار بيت. شو بي. دي من أفدع وأنا أو دع وأس كم كبرج معيباداتي وكاس رب العالمين أفدع وياك يا يا همو ما كنت بالعام من الرسولي. çünkü الله عليه وسلم ولكن يجب ان يكون هناك افضل <سؤال> من اجل <سؤال> ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون ما افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من ان يكون هناك افضل من اجل ان عبادتي والشركاء وكفرنا كان. هرجوتي ما قل ما كنت من الرسول يا محمد صلى الله عليه وسلم تبيجي أسأول ما. هذا سر بيجني بدعاء، بي بل هدش خدابو تبعان برسال الله واسم يا محمد تبيجوا، كل ما كنت بيدعن من الرسول، أسأول بيعان بذي ما بيشي من منشيت هين، من سلفت هين، سر كاكينا كاو كأو بيعان بنا نبي خداب من هناتي، يعني أوجشة بيدليل بيجنيش إيه، أوجشة بيدليل بيد، بيجني بدعاء، أوجش شو أصل بنابن، شو أصل بنابيد، أبيجني بدعاء، أما أوجشة أصل بوهابيتو دليل بوهابيد، همينا بيجنيش إيه. وما ادري ما يفعل بي ولا بكم الله عليه والسلام قلت اسن ظنم كديكب سريم هيد وديكب سريم بوشيد هذا قالا مشرقات قلت الله عليه والسلام دبا شنو معجزتنا هكذا ما معجزاتنا ام إن جل جرم مشركات بتابي عن الله عليه وسلم فأتنا بآية إن كنت من الصادقين لا بد ما تبينا معجزة بينا كانت راز بجتب عن باري خدي إن رب العالمين بتابي عن بارس الله عليه وسلم بجلس أول بيعن بني ما بيعن بفيش من جل وما أدري ما يفعل بي ولا بيكم أزغيبش نزارم وتشدست مدنيا حتى هالمعجزة خلاش داينة بيعن باري هر كيد داينة هرب رامي دايب إذن أكيد شو تكرر في رب العالمين وما ادري ما يفعل بي ولا بكم اساسا عم من هيك ولا تجيب ابن كثير رحمه الله خذه لي بيت وابن جرير الطبري رحمه الله خذه لي بيتي شو ابن كثير ده او بيجن اف اياته وما ادري ما يفعل بي ولا بكم انا بس سي دنيايه الله الله عليه وسلم کوده کامومی ویکده در این مکه وکی پیامبر پیشی ویکی نداریم کجا وادا یانه پیامبری نزدیسال الله علیه و سلم کوده چه سریه تفاصیل جیانوی و نه کنجی نخوش بده کنجی مصیب سریه دیک کافرده فلان وقتی نچن نوع ازیات البپیامبری دانسال الله علیه و سلم و پیامبری نزدیسال الله علیه و سلم کوده چه سریم و مشروک و کافرها شد آمد ایمان نئین كده همو سرقوا خو منا ويعني عندك الواحد إيمانه إينان عندك نوعين إينا وما أدري ما يفعلوا بي ولا بكم. بعدها بعث الله وعند سلام زاني إن نصر نصر المؤمنين بیامبر زانی صلی الله علیه و سلم این بیامبر و ایماندار و جایی مدت چند کیه دا دی چند به حاشده دا و کافر و مشترک دی چند نافجه نمیده. اما همون الله علیه و سلم. اما او اراده بودی و ما ادري ما يفعلو بي ولا بیکم از بحثی چیه بحث دنيایی و دنياییش دا بحث واش دا. اما بیامبر الله علیه و سلم وحی نهتی و نزانی. اول تفاصیل جیانه بیامبر صلی الله علیه و سلم که دچب سریهت و چنها خوشه دب سریهت دیکھیے بیکر نہ در یا نہ بیکر نہ در دے ہیدہ کوشتہ کہ ہم گلک پیغمبر ہوتے نہ کوشتہ نیامش منیا رب العالمین دے پورس دنیا تے کوشتہ اوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے وا ما ادری ما یفعل بی اسنوا اندچب سرمن ہید تے چہ قال من ہید قران ربامن اندچب من اینین ولا بكم واسرن اندچب سرنگوشہ ایمان اینن ان ایمان اینا ربامن دے بونگ عذاب اینید وا عذاب بونگ تے کافر او گنی مشرکا کدار اندہ نہ خارے کد عرض بنوچتا خارے گاد لرزيانو زلزال رب العالمين ده هذا الله عليه وسلم وتأذبوا جدنا نزاعهن إن التبعوا إلا ما يوحى إليه شو لا من هذا الله عليه وسلم وتبين يعنوش هذا بيتقال إيمان دارا بس كيف كان ما ي... إلا ما يوحى إليه إن إلا ما يوحى بس اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم خده ديشتا في عمباري الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم تو بيجي قال جالي خالكي از بس ديوه كم أواب منهاتي خالي وحي كا قرآن و سنة و هنجيش جالي إيمان دار رأيكا حق يا راس أفيا يا واجب سرما أفيا ام أو وحي أبو مهاتي أو قرآن أبو مهاتي أو حديثتات ام چب كهين ام ديب چين اتباع بكين وما أنا مبين. ولكن من ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون من الله يقولون الله عليه ان الله انا ان الله يقولون ان الله ترسين ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله الدنيا الله يا ان هم يقولون ان الله الله عليه وسلم وما أنا إلا اشياء ايمن اينا اوه دو ايان فايدة باكرة او ايان و اخيراتي اشياء ايمن اينا اوه من وجوبه حسر او رائد او ايان دو خسار بن و دو عذاب او الهيد دنیو او اخيراتي قل ارأيتم إن كان من عند الله يا محمد صلى الله عليه وسلم تبج من مشركه و كافر من كافره او ايمن انا اينا بجو إن من عند الله هكي اف قرآنه و وحي الله لكي هاد بيد لولي رب العالمين يعني أخبروني يعني, <imited> <mesh> يعني بجد من إن كان من عند الله بهك أفكر أنا لولي خدياتي نب أبو ما بييجي ديار كرهموا بدليل فكوا أفكر أنا وأفوح يا لولي كيادي لولي خدياتي لولي رب العالمين يا تي وكفرتم بهنغو كفرني بكر بس دي ما بوجود ديار كري هموا بدليل وما بوجود ديار ما بوجود ديار كر أب ما قطانغو أبغى عليهم كديناشري رب العالمين دا تشوشينا كري أبغيت هديناش جا با کسی نادنه با آگال دعایت هنگونیه شریکنی ندیه رب العالمینی دا نه العردی نه العثمانی چو به چه ناوی اوه پشتی اینگی پیغمبر صال الله بو عیسیم چون سالان آف هنگو دا بو یه امی بو نزانی وقتی تو بنویسی و او قرآنه و نیا همو یا لالی رب العالمینی آتی خواه او دلیل هنده هنگو نشیان و کی بیچه کن او همو دلیل سنده که او وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يعني كفرينيه بيكان يعني كان كفرينيه بيك دحالين و تشوبيد وما دحالين و تشوبيد اه كل عنده خلاص خراب تر حال افخاليا كاميرف زانيت افالون يا خديهات يا خارب اف حقيه و راستيه باش نجم يعرف ايمان بيني دو كفرينيه بيك وشهيد شاهد من بني اسرائيل هذا دليلك هي دي سنه القران يا حقا وحي يا حقا هو أيكي شاهد يديه شاهد يعني بعد بيجت ويا أف آخفنا واف وحيه يحقا ويلا رباعميني هادي بس شاهدك الكبير من بني إسرائيل الجيابيد شاهدك أف كستي شاهد يدد كأف قرآن يحقا واف وحيه يحقا لا من بني إسرائيل لا لبني إسرائيل هاد بيد والجيابيد على مثله يعني على مثلي القرآني يعني هاد مرور کرد شاهدیدا گویی محمد پیامبر خودی استالله علیه سلم. چطور قرآن چه قرآن میگید محمد رسول الله. قرآن میگید محمد سال الله سلم پیامبر خودیه. و ایکل بی نی اسرائیلیا شد. ایکل تیجشته و عالمد بی نی اسرائیلیاها چه گویی؟ گویی محمد پیامبر خودیه. و کی که گویی علام مثلیه؟ که این شاهدیدا و کی که و کی شاهدی وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله يعني شنف قرآن ده هاتيا إيه هات البني إسرائيلية قد توراتش ده هو يهاتي كمحمد صلى الله عليه وسلم بيغمبر خده يعني وي چه أولا لخورا بجيت نيانا خورا محمد بيغمبر خده بشتي بو دليل ديار بي چه بجيت توراته هو قد اذا هر دوك اوي شهده ده كمحمد صلى الله عليه وسلم بيغمبر خده هر وكي شهده بمداي هر وکید قرآن دار شهادیات یادان سر بهنده اما شاهده که یه دیده که دیده سر راستی یا پیغمبری الله اللہ علیه و سلم بو چونکی وا مشرکا باوری هبو که جیج و نه، اهل کتابه پیغمبری بهادی و کتابی شا بهادی تجا وقته اود بیجن اوه یه حقه اوه دیده سر چه سر مشرکه و نیا اوه هشتو ایک دیده دیده دي بجنبو أفل نوف كتبت وادو بواتي كتبت واشق عثمان داتين ديارة محمد صلى الله عليه وسلم أفئيك الديلة ما ظنه ويبقو دكا محمد صلى الله عليه وسلم شيا بيانباريخو دي ديو أو وحي بواتي كتاب رب العالمين وإيك الوا حديثة بمهاتي سرفيهندي كأفشها دكيبيا حديثك كهاتي وعلماء سندويا صحيح كري سندويا حديثة صحيح كري يقوتي عوف بنو مالك الأشجعيل ولكن اذن الله عليه ان الرجل يقولون ان الرجل يقولون ان الرجل يقولون ان الرجل يقولون ان الرجل يقولون ان بلو بین ایمان بینن و شاهدیه بینن که ایلا یه حقنینه الله نوید و ایش پیغمبر خوده معنی محمد الله اللہ عسان پیغمبر خوده هکا شاهدیده او کس ای داد او غضب و رب العالمینی که عرض حتی عثمانه تجی غضب سرهنگو جیا و تا او غضبه که همو دی چلی هید؟ همو درابید و رب العالمین واقو نحو همو دلنگو خوش بیتو غضب خو سرهنگو سرفا کسان چو الهیت حقنینا إلا الله نبید و محمدش پیغمبر خودی صلی اللہ علیه و آلی و سلم چو کسی جواب پیغمبری ندابه او جیه دویر دا پیغمبری صلی اللہ علیه و سلم جای کاری بودی تی گلی جیا دانزدک از برا بین ایمان بینن که چو الهیت حقنینا إلا الله نبید و محمدش پیغمبری خودی صلی اللہ علیه و سلم او غضب رب و عرب العالمی بونگو این خوری هر عثمانیتا عدل عبا عمید سرفا بیامبری بوده سال الله وآلی وسلام چه سه جواب نده با الله وآلی وسلام بوده ما دم هم گو جواب نده با هم ایمان ناآیند بوده فو الله اني لا انا الحاشرو سين حاضر بیامبری سال الله وسلام متبشک اس کمه اس بیامبری خدمه ایکل نوادمن الحاشرو الحاشرو يعني هلا دیمن حشره هیت خودی بتبغش قیامته چوبیامبری دیمن نه هنی یعنی اس بیامبری آخر الزمانی چونکی وار باوری هم بو جیا که د پیامبر کنگید پیامبر دیمایی کو زماید. اینا پیامبر اصلاح و الحاشر. وگویت آس او پیامبر. که کس دیمین نوع؟ تن دیمین بعضیه حشر و قیامدیه. و آن العاقبو و پیامبر اصلاح و سامویت عاقب عین دیمایی ک پیامبرم. و آن المقفه پیامبر صلاح و سامویت آیش المقفه بیام برد یک دی ای کی هنده از آخر بیام دي هم رو و پشتمش بیام برد نه الان عاقب و الحاشر معنای دو نیز گی کرد و اول رواهت کویدهاتی و آن المصطفا بیگوته از او بیام برم آبی آمنتم یا نکذبتم یا آمنتم اگه او دیوک ایمان بینن یا نه؟ ابام انبون چه لکر؟ ابام موعودی و دیارگ. و بیام بسال الله علیه و سلم عوف بن مالك الأشجعي رأس بنا خذها بيشت أجل قل بيعمبالي صلى الله عليه وسلم ودي بيعمبالي كو مداري بيشت أم بري بيشت نداري ناف كنسي دو اكي قاسكر اي قاسكر يا محمد جيخو رأوستا هنا بيعمبال صلى الله عليه وسلم رأوستا وعوذ بن مالك الأشجعي رأوستا أومر الوكال ناف جيا دو رابو با وهاد قل يجيه دانجة كبلان قل يجيه وتي هنك ظان الاسكيمة و قدر منو در من نافم چیه؟ اینا گوته بلی گوته از کیمه؟ گوته تو عالمترین کسی نافمه داب توراته و شارزاترین کسی نافمه داب دین ما که جیاتیه گوته بابتش عالمترین کذبو نافمه نافمدا، و بابیرتش عالمترین شارزاترین کذبو یعنی گوته باب اخو و باب ارخو هنك عالم اتمنه و شارعزات مد كس عنقو ناك مد عالم ترنيا و مد حدو يكره هنا باب مادم هنك وي اعترافات كن كو اس هما عالم تر و هما شارعزات رم كو اس رب العالمين شاهدة كو افا بيغمبري خوده صلى الله عليه وسلم محمد بيغمبري خوده و او جشته بها همو او او او ناف دورات داو او بيغمبري او صفات النو كان ناف بيغمبري دا والقران ابو تي اما ابي هم خو زان نوليا انه تورات دي چونگيب عالم تري المن تورات ده وا او او الن تورات ده او او تورات درود گين جي هما الله عليه وسلم درود بنکه و تو اینجا همه مرک حتی وی و بابی و بابی روی کردند. تو اینجا کس نمی‌آلم ترندیا. و تو او قوافویی من ایمان اینا محمد صلی الله و سلم پیامبر خودیا و تو اینجا آخفرنا خبر داد کنند و تو اینجا مربوطه خرابه و یهوی و یهوی اون مکسره الله و علیه و سلمو وعوف بن مالک ال اشجعی وعوف دسی ک عوف بن مالک ال اشجع بچه بن سلام بو ام هر سکوتی نداره. یعنی اون اف اخفرنا بو؟ عبد الله بن السلام وكي ايك العالمي جيالي هماشارة زاتر بو التوراة دا والجياتية دا ودينة ودا اذا بصرمان بو ايمان اينا برهن دي غفاء الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعني اويت ما بو كتاب بركي كجيو فلانا محمد الناس صلى الله عليه وسلم چطو بجيك يخد ناسم هو بيغنباليش ناس صلى الله عليه وسلم يعني ظان المحمد بيغنبالي خودية وقنصد يخودية وعاو بن مالك الأسجعي بجد وفيه نزلت هذه الآية بجد أفقها تدر حقيبية أخواره ك بجد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله إيك بني إسرائيلية الشاهدية كمحمد صلى الله عليه وسلم تشيه بغنباري خدية وأو بياما بيهادي بياما خدية ويا حقا ويا وسعد بن أبي وقاص شاهد بن أخده لبيد بجد من هو قال نبيا البيغنباري صلى الله عليه وسلم که شاهدی دارید، بوئاییه. یهش توی صعب دوسر عادی بیشتر آماده شد بحشت داد. اینلاک بو عبدالله بنو سلامی نبی. یهش توی صعب و ناف مداری عمارت صلا الله و سلام گویی. آوا اهلی بحشت دیا. و پشتینگی سعد بنو عبی و قاسم میگید. طبعاً آخرین سعد بنو عبی و قاسم گویی نمی‌عن آوا بوکسه دیش نهادیا. یه دیشه تا این پیامبر صلا الله و سلم شاهدیا بو داین بحشت یهش تو کیر نه. اما آوا سعد بنو عبی و قاسم اغلب بس آوا تشكيا سعد بن ابي وقاص بجيد ما سمعت احدا بجمن هو قال النبي ال بيغمبري صلى الله عليه وسلم كان بيغمبري يقول بيت اكل وكس ابيتش تو سعد اشتبه هش الاو النبي اما جارهي سعد بن ابي وقاص والنبي وبيغمبري صلى الله عليه وسلم يشهد يا بوداي يشهد بوكيد و بيش تنجي هر سعد بن ابي وقاص بجيد بجيد وفيه نزلت بجيد اف اياتش در حقيبية يا خريه وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله كأكل بني إسرائيل الشاهدية كمحمد صلى الله عليه وسلم وهو قرآن أبو هاتي قرآن التحق ومحمد بغنبار صلى الله عليه وآله وسلم وابن كثير ابن بيجيد, وابن جريد طبريد بجد أفا شمانعني نجمه أفا ويا سابن زولك بوية يا خريه أما بو يديش فتغيريد او جيو فالليديش او ايمان اينا يو چكي وخاصة تنفعاته او جيو يديش او ايمان اينا وشاهدي بو كي داي وبيعنباري صلى الله عليه وسلم فآمنا فهند رب العين بجد اوين بني إسرائيلي چكي ايمان اينا كعبد الله بن سلام بو رازم انا خده لبي وستقبارتم و هنگو چكي هنگو خمازان كرون بايمان اينا عیدی حالین چو بید؟ پشتی بنی اسرائیل یا جیا ایمان اینایی چون کی وا گوتی و ناف قتی بمدای هاتی پشتی واده اینان نه ما گو ایمان نه اینا گو خمازن کرو کی برلانی گو پیدا بو و وج دین لسره هر ده هرکی پیغمبر بودی صلی الله علیه و سلم الکبر بطر الحقی چی عمر رفی حقیقت بل نک نفتیه افد کبره کبره هم ما موثره هم مازن کبره هم ما موثره عمر رفی حقیقه قابل نک تو إن الله لا يهد القوم الظالمين رب عمي شي جاي هدايتنا ابي قوم ابي ظالم ابي ظلميتك ابي خرابيتك ابي شركيتك ابي كفريتك ابي جناحتك ابي خرابيك رب عمي هدايتنا هذه اللي سر جنا الظلم وخرابيه وكفره وشركينه شي و توبك وايمان هنا وباوري هنا رب عمي ديه دت بهدايتي و رب و هر سر كفر و ظلم و خرابی خبر دامام رب العالمیش چنا کرد چه جره آیات اینا؟ اینا؟ اینا؟ رب العالمی دیماي کا آیات بهندینا؟ کاف مروره چنا؟ کاف مروره زعلمن؟ کاف مروره کافر؟ کاف مروره مشکر؟ کاف مروره متکبر؟ کاف مروره خمازن؟ کن و رب العالمی هدایتش نه تواند بود چون وانه هم مدلی بود ناشکرکران که قرآن اخفنار رب العالمين یا و محمدش صلّى الله علیه و سلم برای خودی او چنا کرد ایمان نینابشته وادیل و نه هم مبشد خوکره ربل عمش چی جهیدات این آدات؟ جه چیگا و مش قرآن ها وی تپش الله و وسلم ها وی تا ها وی تپش خوب عمش رب العالمه هیدات منادت. ایلا تی وچوب کین تی و وگیر نه و به قرآن الله و وسلم هت رب العالمه هیدات مبدت. و دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و الله و على خير خلق محمد و على آله و صحبه اجمعين.